أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَى أَيَّامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقذل ولا انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا امنا غير سوء انضم اليك جناحك واضم اليك جناحك من الرهب فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي بِإِنْسَانٍ فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِذِئَنْ أن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُوا قَالَ سَنَشُدُّ عَبْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون